صبحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقم فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وان انه على ذلك لشهيد وانه ل اير الى شديد افلا يعلمو اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ خبي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 يَا قَوْمَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ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 فإذا قرأت تنصب وإلى ربك فرغب يا الله لمن حميده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله, الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما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 الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله لمن حمدا اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إياك نعبد وإياك ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونقصد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن على بك الجد بالخفار ملحق اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت انت تستجيب دعاءنا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 انك تقضي بالحق ولا يخض علىيك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليك تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من قشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا قوّمتنا باسماءنا وابصارنا وقوتنا ابدا لا حييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيب اتقنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم واجرنا من النار اللهم واجرنا من النار اللهم واجرنا من النار اللهم اكن نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُمَّ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْكَرِيمِ يَا فَعَّالُ مَا تُرِيدُ اللهم الى من تكلنا الى عدو يتجهمنا ام الى بعيد نلتقى امرنا ربنا اذا لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي غير ان رحمتك هي اوسع لنا انت رب المستضعفين وانت ربنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطه أو يحل علينا غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك اللهم يا من سبقت رحمته غضبه اللهم يا من يقسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالليل فيا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يا من ملأ نوره اركان عرشه يا من ملأ نوره اركان عرشه اللهم انا أسألك في أسألك في هذه الليلة المباركة ان تجعلنا من عتقائك من النار وان تجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا و امهاتنا واخواننا و ذرياتنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم انك عن عذابنا غني فاعتقنا من النار اعتقنا من النار برحمتك يا عزيز ويا غفار اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلى نيتنا اجتمعنا في هذا المكان المبارك فاعنا تخف الضراعه إليك ندعوك وانا رجوك اقبلنا اليك اقبلنا اليك منيبين اقبلنا اليك منيبين ورجعنا اكفنا اليك راجين اللهم انا نسالك ان تنزل علينا كما تنتهي بها قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تطردنا من رحمتك اللهم لا تطردنا من رحمتك فإن طرتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجل والكسل ومن الزبن والبخل ومن ظلع الذين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك اللهم اللهم انا نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الممات اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وإذا اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ابعد عن المسلمين الغلا والوفا والربا والزنا والزلازل والمحن حوس الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعدا ومن عوار الضراء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا يوم الفزع الاكبر من الامنين وعن النار من المزحذقين وعلى الصراط من العابرين والى الجنه من الداخلين والى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليله الشريفه من خير وصحه وعافيه وايمان وسعه رزق اللهم فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين واحفظهم من التغرب وتقاليد الغرب يا ارحم الراحمين اللهم واهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحماك ارحماك بالمستضعفين من المسلمين اللهم انهم جياع فاطعمهم غرارات تكسهم خفاه تكحملهم مظلومون فانصرهم اللهم ولا ناصر لهم الا انت تنصرهم اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم وانثر على قبورهم شائب الرحمه والغفران برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والرشاد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم ان علمنا اشدنا وقنا شر ظنوفنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب السماوات وما اطلل ورب الارضين وما اقلل ورب الرياح وما ضرين ورب الشياطين وما اضلل اللهم انا نعوذ بك من كيد الكايدين ومن حسد الحاسدين ومن شر كل ذي شر أن تآخذ بناصيته يا قوي يا عزيز اللهم إنا نذرأ بك في نحور كل ذي اللهم إنا نذرأ بك في نحور أعلى اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز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 برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا مكسلا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضولنا فيها صلاح الا قضيتها واعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الموفقين اللهم اجعلنا من الموفقين ولا تجعلنا من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انفل لنا ولوالدينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا ذرياتنا اللهم اصلح لنا ذرياتنا اللهم انا نعيذ بك ذرياتنا من الشيطان الرجيم اللهم ان نعوذ بك ذرياتنا من الشيطان الرجيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتي للبر والتقوى اللهم وفق لهدائك واجعل عمله في رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله اكبر